انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم اننا اليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إن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 ''İn كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون'' ''Ya حسرة على العباد'' ''Mâ يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون'' ''Elem يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون''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 لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ, ومن أنفسهم وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ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 لشمس تندغي لها ان تدرك القمر ولليل سابقنها وكل في فلك يسبحون واية لهم في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 لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم ايها المجرمون الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين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 اليوم نختم على أفواهم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون.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 Qul yuhihi h al-ladhi ansha h awal mara, wahu b kulli khalq alim. Al-ladhi jallalakum min al-shadr al